والعرب <laughs> What I go will وما قالت فلما تدلى ربه للجفب جاله ستا جاله دلتا Go, go, وَلَمَّا جَاءَ ni mi ko nacho ولا تضر إلى الجبل ولا Okay, I love you, but I love تو بر تو بابایی تو جانند در بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب حسن ربك الأغلى الذي خلق الذي خلق <تصفيق> فشو تنبق الماضيك الأعلى تنبق الماضيك Let's go, in life. إن تقوا الله إن تقوا وما يا طعون وجه ثم قريء كفلا تسا إلَّا ما Let's وَا حَاجَ جَاءَ لَو الَّذِي لقد تذكرت وذكرت معرفت به فالله الله الله قد Re raz para fanfa